اِنِ اتَّقَيْتُم فَلَا تَخْضَعُنَّ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقِرُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 صائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مُغْتَرَّةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ أَن يَكُونُوا مِنْ أَمْرِهِمْ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 ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا تُمْسِّكُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ صُرّحًا جَمِيلًا يَا أيها لَنَا لَكَ أَزْوَاجُكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتُ عَمِّكَ وَبَنَاتُ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتُ خَالِكَ وَبَنَاتُ خَالَكَ وَبَنَاتُ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 وَمَا نَبَتَ غَيْرَتٍ مِمَّا عُزِلْتَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقْطَعَ أَعْيُنَهُم وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِلَيْهِ وَلَكِنْ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا فَإِذَا أُطْعِمْتُمْ فَانْتَشُرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ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 وَمَا كانََ لكُمْ أَن تُؤْذُ رَسُول اللهَِّ وَلأَ تَكِحُ وَلَا أَنْ تَنكِحُ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعدِهِ أَبَدَ إِ ذَكُم كََ عدَ اللهَّهِ عظِيمَا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 فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلَنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ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 ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجذي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم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 ان في ذلك لا ايه لكل عبد منبل وقد اتينا داود مننا فضلا يا جبان او بي معه والطير الا لنا له الحديد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 جَنَّةَ نَعِيمٍ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشكُرُوهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورُ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ وَمَدَّنَّاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ ذَوَاتَيِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إلا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلِّمُ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ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 قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ لَّا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شَفِيعٍ وَمَا لَهُم له مِّن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 وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتْ بِهِمْ شَرَكَا كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا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 وَقَالَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ لن بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ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 إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وَأَصَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلْيُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ نَّذِيرًا إِلَّا قَالُوا مُطَرَّفُوهَا إِلَّا قَانَ مُطْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا فَمَن يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ هَؤُلَاءِ يَأْتُوكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ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 وَإذاَا تُطْلَ عَلَْهِمْ آياتةُناَ بَينَةٍ قَاالوا قَاوا مَا هذا إِللاا رَجُلُ م يريدُ أَم يَصَُّكُمْ عَمَّا كَ يَعبُدُ آأَضَكُمْ وَقالوا وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وَمَا آتَيْنَا هَٰؤُلَاءِ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكُمْ مِنْ نَذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارَ مَا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلَنِ فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ الْمُثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ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 وَلَمَّا تَرَى الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَأُخِذُوا مِنْ أَصْدَاقِهِمْ قَرِيبًا وَطَأَنُوا أَمَنًا بِهِ وَأَنَّ لَهُمُ الْتَّنَاوُشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ من قبل وَيَقذفون بالغيب مكانا بعيدا وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياء كما فعل بأشياء من قبل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 يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُمْ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وَاذَا تَزِرُ مَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَا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 وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَقْضُونَ تِجَارَةً لَّمْ تَنبُورْ لِيُوَفِّيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ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 يحلون فيها من اثاور من ذهب ولؤلؤا ولؤلؤه ولباسهم فيها حرير وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور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 ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أَوَلَمْ نُنَمِّكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ وَجَاءَكُمُ النَّذِير فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِير إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ خَلَائِفَ فِيهَا فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كفره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 أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَضْغَاثِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ في السَّمَاوَاتِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي الْأَرْضِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلِ الْإِنَّ يَعِذُّ بعض بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنِهُ كَانَ حَلمًا غَفُور وَقَسَمُ بالِلَّهِ جَهْدَأَمَ لِهِم لجَ أَهُم نَذير لاكُا أَهْدَ مِن إحدَ الْأُمَم فَلََّا جَ أَهُم نَذير ما زَادَهُم إِللاا نُفُور اسْتَكْدَارًا فيِي الأررض وَمَكرَ السّ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله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 وَكانوا أَشَدْد مِنهُم قَُّ وَمَا كانََ اللهَّهُ لعْجِزَهُ مِنْ شَيئن في السَّماواتِ وَل فِي الأبْ إِهُ كََ عَلمًَا قَدير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 فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم انزل العزيز الرحيم ل تنذر قوما ما انذر اباءهم فهم غافلون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 فَذَا الشِّرْحُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَينَهُ فِي إمَا مِن مُبِين وَضْرِبَ لَهُمَّ ثَلًَا أَصْحَابَ القَطْنَةِ إذْجَ أَه المُقْسَلُون إِْ أَطْسَلْناَا إلَيْهِ مُسْنَيْنِ فَكَذذَّبُهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِسٍ فَقالوا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ۖ قَالُوا مَا أنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ ۚ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إن أنتم إِلَّا تَذْكِرَةً لِّلَّذِينَ يَخْشَوْنَ الرَّحْمَٰنَ قالوا ربنا يعلم اننا اليكم لمقسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا ان تطيطنا بكم لا ان لم تنتهوا لنقتل منكم ولا يمسانكم منا عذاب أليم قالنُ قَاائِرُكُمْ مَاكُمْ أَإِن ذُككِكْتُم أَإِن ذكرتم بل أنتم بلَلْأَنْ تُمْ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 اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَن هُمْ دُอَاءُهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين